نتكلم المؤلف رحمه الله في الدعوة إلى الله عز وجل ووجوب القيام بهذا الواجب أشار إلى ثناء الله سبحانه وتعالى على المصلحين وفي المقابل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 بما أنزل الله سبحانه وتعالى من البينات ومن الهدى يكتمونه ويضعونه في قراطيس يخفونها كما قال تعالى يخفون أكثر هذه القراطيس على الخلق حتى لا يعرفون الحق تفضلنا هؤلاء الذين يكتمون الحق يلعنهم الله ويلعنهم اللائلون يلعنهم الله ويبعدهم ويطردهم عن رحمته أن بطردهم من رحمته ويلعنهم اللائنون تلعنهم الملائكة تدعو عليهم باللعن ويلعنهم الناس لماذا لأنهم كتموا الحق وكتموا الوحي الذي بعث أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله وهذا الوحي هذا القرآن هذه السنة لابد من بيانها لابد على كل مسلم أن يقوم بالبيان إذا كان مؤهلا لذلك إذا كان فصيحا قادرا على البيان لا بد عليه أن يبين أن يبين الآيات التي أغزلها الله سبحانه وتعالى ونهاده قال المؤلف فالآية نزلت في وصف حال فريق من غير المسلمين هذه الآية نزلت في اليهود في المصارى الذين كانوا يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى قال ولكن حكمها وهو استحقاق اللعن لا يقف عند حدهم لا يكون هذا اللعن هو استحقاق اللعن لا يكون في حقهم فقط بل يجري أيضا على أفراد هذه الأمة الذين يعطلون آيات القرآن وحديث النبي عليه الصلاة والسلام يعني لا يبينونها للناس فهؤلاء لا شك أنهم يستحقون اللعن في المؤمن إذا رأى الناس وقعوا في ظلام أو وقعوا في شرك أو وقعوا في انحراف فلا بد أن يبين لا بد أن يبين حكم الله عز وجل هذا واجب عليه وإلا حلت عليه لعنة الله لأنه كتم الحق وهذا الكتمان هذا الكتمان هو الذي هو سبب لعن الله عز وجل للأمم الماضية سابقة لعن الله بني إسرائيل لأنهم كتموا كتم الحق وحتى كتموا صفات النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤلف بل يجري على كل من درس آيات الله يعني هذا اللعن يجري على كل من درس آيات الله أو قبض قبضة من أثر هدايته ثم أمسك عن بيانها والناس في جهالة أو حيرة يتخبطون. إذا كان الناس في جهالة إذا كان الناس حائرون أي طريق يسلكون فإن الواجب على من آتاه الله شيئا من العلم أن يبلغ هذا العلم وهذا يختلف باختلاف الزمان وباختلاف المكان فالإنسان ربما لا سيما إذا كان في الأماكن البعيدة التي ينتشر فيها الشرك ينتشر فيها الجهل فهذه المواطن قد يكون رجل ليس عنده علما كثيرا لكن يجب عليه حينئذ ويتعين عليه أن يبله وأن يعلم الناس وأن يبين لهم أخطاءهم وما وقعوا فيه من شرك لابد أن يبين وإلا فهو من الذين يكتمون ما أنزل الله كذلك من سئل عن شيء وقد ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه انجم يوم القيامة بنجام من نار إنسان إذا سئل عن علم وكان يعلم هذا العلم فكتم العلم استئثارا به فهذا يلجم يوم القيامة والعياذ بالله بالإجابة من الله كيف يعني الآن لا هو الآن إذا كان يعني هذا الإنسان سئل عنه إذا كان مقلدا فالمقلد لا يقلد مقلدا هذا المقلد لا يقلد مقلدا وإلا ما يسأل من كان أهلا للسؤال لا أن يسأل مقلدا مثله ولا ينبغي يعني لمقلد أن يفعل ذلك ولا ينبغي لمقلد أن يفتي وان يجيب حتى يعني إذا بين مثلا يقول سمعت فلانا قال كذا ينسب أن يبين الكلام فلان قال كذا وكذا أما أن ينسب الحكم إلى الله عز وجل أو إلى شريعته فهذا الشكل أنه يعني قد تجاوز الحد لابد أن يبين بأنه سمع هذا الحكم من فلان أو قرأه في كتاب فلان لا أن ينسبه إلى الله ولا يقول هذا حكم الله قال وكذلك يقول علماء الأصول إن مقتبس الأحكام من الآيات لا يقتصر على سبب سنزولها بل يمشي في تفرير معناها على قدر ما يسأز عموم لفظها وهذه القاعدة هي قاعدة الإدرة بعموم اللفظ بخصوص السبب فالآيات التي نزلت في بني إسرائيل هذا إذا كانت معلقة بوصف فليس المقصود أنها خاصة بهم؟ لا إذا كان هذا الوسوى ينطبق على هذه الأمة فالحكم سيجري على هذه الأمة لأن الله تعالى لا يعلق الأحكام بالأشخاص وإنما يعلق الأحكام بالأوصاف ألا لعنة الله على الظالمين هل الظالم من هذه الأمة ليس بلعونا؟ الجواب لا بلعونا لأن الله تعالى ما قال إلا إلا لعنة الله على الظالمين من بني إسرائيل ما قالش من بني إسرائيل فقط لا إذا لعن الظالم يدخل فيه الظالم من بني إسرائيل ومن هذه الأمة ومن غيرها من الأمة فالله سبحانه وتعالى في القرآن يعلق الأحكام بالأوصاف ولا يعلقها بالأشخاص لأن تعليق الأحكام بالأشخاص هذا هذا لا فائدة منه في الواقع ومعرف عند العلماء من فهم اللقب عند الأصوليين من فهم اللقب تعلق شيء على شخص معين ما الفائدة ما هي العبرة إذا قص الله علينا قصة ثم قال فَبِمَا نقضهم مِيثَاقَهُمْ لَعَمَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِينَ ما هي الفائدة من هذه القصة الفائدة إذا كان خاصا هذا من إسرائيل من الفائ مجرد خبر فقط، لكن ما المراد به في القرآن هو العبرة والعياذة، هو أن أن الله عز وجل يعاقب من نقض الميثاق وخان العهد، يعاقبه بأن يقصي قلبه وتكون له عقوبة في الدنيا والآخرة، فيذكر لنا هذه الحوادث. ويربطها بأصبابها وبالأوصاف التي كانت سببا في العقوبة حتى نحذر من هذه الأوصاف إذا مدح طائفة من الناس يذكر أوصافهم لا يذكرهم بأشخاصهم فلان. يذكرهم بأوصافهم لماذا؟ حتى نعلم بأن هذه الأوصاف سبب المدح فإذا قمنا بها كان ذلك سببا في ثناء الله علينا ومدحنا وثوابنا فالعبرة دائما تكون بعوام اللفظ، لا بخصوص السبب، لأن الآية ربما تنزل في سبب معين يحدث شيء حادثة، فتنزل الآية، فهل تكون الآية خاصة بما نزلت بسببه؟ الجواب لا، بل تكون عامة من أمة. ويدل على هذه القاعدة أن رجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا الرجل قد أخطأ فقبل امرأة أجنبها فجاء النبي عليه الصلاة والسلام تائبا فنزلت أقيم الصلاة طرفا النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهب السيئات فقرأ النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآيات على هذا الرجل فقاله الرجل يا رسول الله أبي هذا يعني هذه الآية لي خاصة أم للأمة عامة فقال النبي عليه الصلاة والسلام بل للأمة عامة مع أنها نزلت في شخص معين لسبب معين لمعصية معينة ومع ذلك حمل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية على على عموم المعاصي وعلى عموم أفراد الأمة وليست خاصة بهذا الشخص المعين فالعبرة إذن بعموم اللفظ لا بخشوص السبب حتى لو نزلت الآلة في بني إسرائيل لكن ذكر الله الأوصف التي هي كتمان الحق وكتمان البيانات وكتمان الهدى فمتى وقع هذا الكتمان من أي أمة من الأمة فإنهم سيطبق عليهم هذا الحكم الذي هو اللعنة فلا يقال إن هذه الأمة كما يقول بعض الناس اليوم هذه الأمة مرحومة هذه الأمة مرحومة نعلم بأن هذه الأمة مرحومة لكن قالوا هذه الأمة مرحومة لا تعاقب في الدنيا وأن هذه الحوادث وهذه المصائب التي تنزل بالأمة ليست عقوبات وإنما هي ظواهر كونية ظواهر كونية زلزال مدمر فيضان هالك ظاهر طبيعي أمر عادي، قل لك هذه ليس لا يتعلق بال بال بالمعاصي وال الطاعات لا، والكذي لا علاقة لها بالمعاصي، لأن هذه الأمة مرحومة، مع أنه ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيكون في هذه الأمة مسخ وخصم وقدف، وبيتن أقوام من هذه الأمة على طعام وشراب وله فيصبح وقد موسخوا قرادة وخنازير ويقول الله تعالى في القرآن, القرآن وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وقد ورد في, في, في الآية يقول هو القادر على أن يبعث عليكم عذاب من فوقكم وتحت تحت أرجلكم ويبسكم شيع ويذيخ بعضكم ببعض والنبي عليه الصلاة والسلام لما قرأها كان يقول أعوذ بوجهك أعوذ بوجهك فلما وصل إلى الآخرة قال هذا هذه أهو فكذلك أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة في بيان أن هذه الأم إذا سلكت سبيل الأم الضال أنه سيصلها ما أصابه والله عز وجل لما ذكر قصة لوط لماذا قال فلما جاء الله جعلنا عاليها سافلها ثم قام وما هي من الظالمين ما قال شو ما هي بفلان وفلان من بعد قال من الظالمين كلمة الظالم تنطبق على كل فرد من أي أمة كان من أي أمة كان حتى من هذه الأمة ما إذا وقع في ظلم فهو ظالم فيدخل في هذا الوعيد فكل من ظلم مثل هذا الظلم الذي فعله قوم الوت وارتكب مرتكب من الظلم فسيصيبه معصاله فمن الخطأ أن يقال بأن هذه الأمة لا تلعن ولا تعاقب في الدنيا وأنها مرحومة مطلقا هكذا حتى لو ارتكبت كل المعاصي هذا شك أنه سوء في الفهم وتغريب يعني الطائلات أكثر يعني بعضهم زاد على المرجئة بعض الناس فاق المرجئة في هذا الباب فقال يعني مهما فعل مدام أنه مسلم مهما فعل فهو مرحوم والله عز وجل لا يعاقب هذه الأمة بذنوبها وكل ما جاء في السنة لما عمر بن الخطاب رضي الله عنه جنزلت المدينة ماذا فعل جمع الناس وقال ما أسرع ما أحدثت لا إن عادت لا أساكنكم فيها أبدا فهذا يدل على ماذا على أنه يساعد المعاصي كذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم على أحد وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ارتج أحد فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام نربه بقدمه الشريفة وقال اثبت أحد ما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان لماذا قاله له اثبت وعلل ما عليك إلا نبي عليك أهل الطاعة نعم أهل المعاصي. ارتج بهم على كيف ترتج نبي وصديق وشهيد؟ فهذا يعني هناك أحد أخرى لا أستحضرها الآن تدل على أن هذه الحوادث تكون هذه المصائد التي تنزل بالأمة تكون بسبب المعاصي بسبب المخالفات. نعم هذا مخص طبعا طبعا لكن نعم لكن هي القاعدة العامة تبقى قاعدة عامة لكن هذه المستثنيات لأن هذه وقائع الأيام هذه أيضا أن مح محصورة محدودة لابد أن تثبت أن لها واقعات العين لابد أن تثبت لكن هذه القاعدة بقي على أمة فإذا قلت هذه واقعة عين فلابد أن تثبت بأنها واقعة عين وإذا كانت كذلك تستثنى من القاعدة لكن الأصل هو هذه القاعدة القاعدة العامة هذه هذه الأصل فكل مستثنيات لا بد أن نقيم الدليل على أنها مستثنات قال وكذلك يقول علماء الأصول إن إن تكلمنا قال الحقائق التي لا يسوع كتمالها هي ما ينبني على العلم بها أثر في صحة اعتقاد يعني انتبه هنا يعني ما يجب على الإنسان أن يبينه ليس كل شيء ما يجب عليه أن يبين أحكام التلاو والفقه والعقيدة والأصول وكل الجزئيات التي تتعلق بالعلم لأنه هذا يتعذر أو يتعصر بيانها. ما هي الحقائق التي يجب على المرء أن يبينها ويلعن إذا كان يعني عالما بها وكتمها الحقائق التي لا يسوه كتمانها هي ما ينبني على العلم بها أثار في صحة اعتقاده نبد أن يكون هناك أثر يترتب على العلم بهذه المسألة أثر أثر في صحة اعتقاد أو أدب نفس متعلق بالأخلاق والأداب أو استقامة عمل يعني في تصحيح الأعمال والعبادات فإن كانت من قبيل ما هو من ملح العلم فلا حرج عليه في احتكارها والسكوت عن بيانها يعني إن كان هذا من باب ملح العلم فهنا النوادر وذلك هنا مبأسا يحتكرها المعلم يجوز للمعلم أن يحتكر بعض العلوم فلا يطالب مثلا المعلم بأن يبلغ كل ما يعلم هو العلوم التي يجب عليه تبليغها هي ما تقدم يعني العلوم التي يترتب عليها أثر في صحة اعتقاد أو أذب نفس أو استقامة عمل هذه لابد من بيانها، وأما العلوم الأخرى التي تكون من باب الملح، فهذه لا بد أن يستأثر العالم أو المعلم أن يستأثر بها، وقد كان علماؤنا يفعلون هذا، يستأثرون ببعض العلوم دون طلبتهم تجد العالم. يعلم الطلبة ويلازمه الطلبة عشرات السنين، لكنه ينفرد عنهم ببعض العلوم التي لا يعرفونها. يعني يعرف في علومهم لا يعرفونها، ومن حقه أن أن يعني يكتمع عنهم هذه العلوم. أنا من لا مايجب أن تدخل لا بدك أنك وشتعلت تعلم، تشرح كل شيء. لا. هنا بإمكانه أن يحتكر بعض العلوم لنفسه. قال حك الشيخ ابن عرفة. هذا معروف يعني من إمة المذهب قال حكى الشيخ ابن عرف في قرسي بدأس تفسيره أنه دخل على شيخه ابن الحباب يعني ابن عرف دخل على شيخه وجاء لينظر في كتبه فمنعه من استفاء النظر فيها أنا خلاشي قرأ كل مرحب الكتب. وقال له للشيخ أن ينتاز عن طلبته بزيادات لا يخبرهم بها هذا من حق الشيخ أن يقرأ كتب لا يقرأها الطالب وأن يعني يكون أوسع منه الطلاعا في بعض العلوم هذا من حق الشيخ فكان يمنع طالب من المظر في بعض الكتب أعطيك كتب تنظر لكن كين كتب لا هذه خاصة بي أنا فقط وهكذا لماذا لأن هذه الكتب من باب الملح من باب الملح ولا يترتب عليها تصحيح اعتقاد ونحو ذلك مما تقدم قال وعمد بعض الناس المؤلف لما ذكر بوجوب البيان والتبليغ النشر الحق وعدم كتمانه ذكر بأن هناك بعض المسائل أو بعض العلوم لا يجب نشرها كل علوم التي لا يترتب عليها صحة اعتقاد أو أدب نفس أو استقامة عمل هذه لا يجب نشرها يعني على سبيل الوجوب ومخير إما أن ينشرها استحبابا أو إباحتها قال وعند بعض الناس لعهد الصديق رضي الله عنه إلى قوله تعالى عليكم أنفسكم لا يبلكم من ضل إذا اهتديتم فتأوله على غير صواب يعني رجل في عهد أبي بكر رضي الله عنه أخذ هذه الآيات فقال يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يبلكم من ضل إذا اهتديتم وكثير من الناس ربما ينظر إلى هذه الآية وإن كان لا يحفظ الآية لكن يحفظ الأمثال الشعبية في التي تشبه هذه الآية يعني كل إنسان نفسي كل شات تعلق من يعني من يعني كل إنسان يعني واحد ما يتثن مع الآخر كل واحد يتثن وحده لا يضمكم من ضل إذا اهتديتم يعني هو يهتدي الباقي ضلال كفر خض السرقة قتل ترك للصلاة للصال ومعه في البيت يقولك لا يضمكم من ضل إذا اهتديتم يعني أنا لا اهتديت يعني هو ضل أن يهتدى فلا يأمر بالمعروف ولا يذهب عن المنكر طبعا وهذا جهل بهذا الآية ليس هذا المراد من الآية. المراد من الآية لا يبروك من بلّ إذا اهتديتم وأنت لا تهتدي إلا إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فوَقَالَ كَهَتَدَيْتَ لا تَكُونُ مُهَتَدِيًا إِلَّا إِذَا قُمْتَ بِهَذَا الْوَاجِبِ الَّذِي وَالْأَمْرُ بِالْمَعْلُوفِ وَالْهِيْعَانِ الْمُنْكَّ حِينَ إذن نقول لا يبروك من بلّ إذا اهتديتم وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر بعد ذلك لا يضلكم من ضل وليس المقصود إن اهتديتم يعني أنت ما تأمر ما تنها وتقول أنا مهتدي كيف تكون مهتديا والله عز وجل أمر أن نقوم بي الأمر بالمعروف نهي عن المنكر ولهذا فأبو بكر رضي الله عنه ودقر قال قام خطيبا لما سمع هذا التأويل قام خطيبا وقال إنكم تقرؤون هذه الآية أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم وتضعونها في غير موضعها وإنما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر ولم ينكروه يشك أن يأمرهم الله بإيقاب حديث هذا رواه أحمد بن ماجه ودرويد إسناده صحيح قال إن الناس وسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الناس إذا رأوا المنكر ولم ينكروا بناء على الآية لا يضبكم لم ينكروا قال يشك أن يعمهم الله بعقاب وقال أن يعمهم يشمل فاعل المنكر وتارك الإنكار فهذا الذي ترك الإنكار أيضا يشمله الإقراب لماذا؟ لأنه عطل هذه الوظيفة وعطل شعيرة البيان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم قال المؤلف ولم ينقطع أثر ذلك التأويل الخاطئ يعني هذا كان في زمن أبي بكر ظهر هذا التأويل الخاطئ لهذه الآية هل ينقطع ببيان أبي بكر لا بل لا زال هذا التأويل الخاطئ فظل في أوهام بعض العامة إلى عهد العهد يعني إلى الآن لا زال كثير من الناس يفهمون هذا الفهم مع أن أبي أبا بكر رضي الله عنه بمجرد أن سمع هذا الفهم هذا التأويل الخاطئ قام خطيبا وأنكر ذلك وبين للناس وانتشر هذا عنه لكن الناس إلى من هذا يحكمون أهوائهم ويؤولون القرآن على غير ظاهره على غير مراده الله ورسوله منه قال فظل في أرهام بعض العامة إلى هذا العهد حتى إذا عملت أحد هؤلاء بمعروف أو نهيته عن منكر ألقى عليك الآية كالمستشهد بها على أنك تخطيت حدك ورميت بكلامك في فضول يعني يعني مجرد أن تتكلم إنسان يفعل منكر إذا أردت أن تنكر عليه أول شيء يقول لك يا أيها الذين آمنوا لا يضره يعني كأنه يقول لك وش دخلك لا يضرهكم منظر الله إذا اهتذيتم اشتغل بنفسك انت مهتدي اشتغل بنفسك يعني كأنه يرد بؤد هذا يعني يستشهد بهذه الآية على تخطئتك مع أنها هذه الآية تنزمك بأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر قال ومنهم من يتلوها على قصد الاعتذار وتبرئة جانبه من اللائمة متى شهد منكرا ولم يغيره بيده أو لسانه أو قلبه الذي من أمارات تغييره البعد عن مكان الواقعة المنكر يعني وبعض الناس يحتج بهذه الآية حتى يدفع عن نفسه اللوم حتى لا يلأن لماذا لم تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتبتعد عن هذا المكان الذي يعصى الله فيه ماذا يقول عليكم أنفسكم قل كنايان أسبنا نفسنا أنا مرتبك شفتي معاصي جالس معهم وكان يفتخر بعض الناس يفتخر قل كل الله يا نجس معاد أنا نجس معجبة من حرفين الخبر والسالفة والزنا والقتل والرشوة والريبة يقول لكم صحانه الحمد لله أنا يفتخر بأني يعني قائم شيء كبير يقول لك ما قدرني أثر فيك غير أنا اللي ما أثر ما شفناه أنا ما فيك فقط إخلاص آمانتوا قلبك هذا إيش عملوا لك قلبك صار ميت قال المنكر وتجالس أهل المنكر ولا تأمر من ولا تنهى عن المنكر وقد تقدم حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن بني إسرائيل أول أمرهم كيف كان كان الرجل يرى الرجل عن المنكر فيأمره وينهاه قال ثم لا يلبث أن يجلس مع هذا الرجل الذي يرتكب المنكر فلا يأمره بالمعروف ولا ينهاه عن المنكر وأن يرضى به جنيسا ومصاحبا فيآكله ويشاربه فماذا فعل الله عز وجل بهم فضرب قلوب بعضهم ببعض ثم نعنه وقرأ النبي عليه الصلاة والسلام الآية لعين الذين كفروا بني إسرائيل على رسان داود وعيسا من مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كان يفعلوا كانوا لا يتناهون عن منكر يرى أخاه وصاحبه وأجاره على منكر لا ينهى يسكت إغضاء له حتى لا يغضب عليه يسكت خليه يره على بدع خليه لا ينكر عليه لا بد من الإنكار لا بد من الإنكار طبعا لا ليس المراد بالإنكار هنا الشتم لا الإنكار طبعا له وسائل وله آداب وله طرق لكن أن نعطل هذه الوظيفة فهذا سبب اللعنة فلا بد على المسلم أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر أولا أن يكون هذا بناواب شرعية بالعلم وبالحكمة يعني الحلم صبر يبين يوضح لهذا الإنسان يستعمل أصول ينوع الأساليب ينوع يمثلا يتكلم معه بأسلوب غدا يكلمه بأسلوب آخر ربما في يختلف باختلاف المكان وباختلاف الحال مثلا هذا الرجل اليوم مثلا لا يتقبل لكن إذا كان هادئا في اليوم الثاني والثالث يمكنه أن يتقبل فننتظر حتى تحين الفرصة ونكلمه لأما ننهى عن الممكن نأمره بالمعروف هذا هو الواجب هذا ما يجب على المسلم أن يقوم به لا في الأمور الضرورية المعلومة أنه الدين بالضرورة كأن تقوله يقول كما ما نشعاله كل إنسان صليه بتحتاج إلى علم تارك للصلاة هل دعوته بتحتاج إلى علم إنسان يشرب الخمر هل نحتاج إلى علم كنت رح نقول نبلي الخبر حرام لا نحتاج إلى علم هذه ليست مزباب يعني الدعوة وإنها مزباب الأمر بالمعروف نعمل بأن هذه الدعوة أيضا على مراتفة فهناك فرق بين من يدعو بعض الناس إلى جزئية معينة من جزئية الدين وهناك فرق بينه وبين من يتصدر للدعوة يتصدر يعني يلقاء المحاضرات ورحمك الله وربما قد يجادل ويماظر السلام ويناظر المخالفين هذا لا شك أنه يحتاج إلى علم وإلى بصيرة أما الأول فإذا كان يدعو إلى يعني دعا شخص ولا شخصين من أهل البيت أو من الجيران أو من عامة الناس دعاهم إلى شيء معلوم من الدين بالضرورة فهذا لا شك أنه لا يحتاج إلى كثير من العلم رحمه الله إنسان مثلا ينترك للصلاة أو شارب من الخبر ويتعامل بالحرام هذا يمكن لأي إنسان لأي مسلم أن يقوم بهذا الواجب يقوم بالمعروف وينهاه عن هذا المنكر قال ومعنى الآية الذي يطابق به غيرها من الآيات الآمرة بالدعوة يعني هو الآن المؤلف يشرح الفصر الآية ويقول يعني أنكم يعني أيها الذين آمنوا لا يبلغكم ما ظل إذا اهتذيتم قال أنكم إذا استقمتم كما أمرتم وقضيتم الواجبات التي من جملتها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا يبركم من اشتد به هواه وتطوح به في واد من الهواية هذا المقصود إذا استقمتم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم يعني إذا استقمتم وقمتم بالواجبات التي من جملتها الأمر المعروف أنها عن نكر إذا قمتم بهذه الواجبات لا يضركم من ضل هذا الذي ضل والحرف هذا لا يضركم لكن بشرط إذا اهتديتم واستقمتم على أمر الله عز وجل والذي منه الأمر بالمعروف أنه عن المنكر قال ولا تقدر الدعوة الواجبة بعدد الدعوة التي يجب القيام بها لا تقدر بعدد ليس لها عدد مقدر مثلا من الدعات كذا وكذا ليس لها عدد قد يكون واحدا قد يكون مليونا مثلا لا لا تقدر بحدة قال أو تدوم بقدر من الزمن إذا قضاه الداعي برئة من عهدته فلا تتحدد بزمن بعدد ولا تضبط بزمن معين مثلا نقول أنت داعية أروح فلان تداعية كلفناك العلماء كلفوك بالدعوة إلى الله نكلفوك بالدعوة سنة تدعي هذه المنطقة سنة نجحت ولا ما نجحت المهم سنع يوم كذا وكذا من تاريخ الفلاني تنتهي الدعوة تاعة وبعدها خلاص ماذا اشتدعي راح تجلس في البيت أقمت بالدعوة في وقت معين ونت... لا. الدعوة لا تنضبط بوقت وقتها لا ينضبط ولا يقدر لا تقدر بزمن معين موح السلام كم دامت دعوته ألف سنة إلا خمسين عاما لم يتوقف عن الدعوة إلى الله كل هذه المدة فهي لا تقدم زمن ما أمره الله عز وجل أن يدعو إليه في عشر سنوات أو مئة سنة ويتوقف لا بل لم يتوقف عن الدعوة طوال هذه المدة وكان يدعو قومه ليلا ونهارا وسرزا وجهارا فالداعي لا تبرأ أهدته من الدعوة بقيامه بها في زمن معين بل لابد أن يواصل إلى آخر حياته. قال وإنما يرجع في إبناغها واستئنافها مرة بعد أخرى إلى اجتهاد الداعي ورجائه تأثيرها وأخذها في نفوس المدعوين مأخذ القبول فالداعي رأى أحوال المدعوين فإذا رأى يبلغ ويجتهد فإذا رأى بأن الوقت الآن يناسب في تبليغ هذا الحكم يبلغه ثم يرى الوقت يناسب في تبليغ حكم آخر يبلغه بحسب المناسبات ويجتهد في ذلك وهذا إنما يعرف أيضا بمخالطة الخلق الذي يقوم الجماعة الذي يقوم الداعي بدعوتهم لابد أن يعرف ما هي الوسائل التي تؤثر فيهم هناك وسائل تأثر الناس بها فيأخذ يحاول أن يأخذ بهذه الوسائل وأن يستعملها ويستغلها في الدعوة إلى الله عز وجل وكذلك المناسبات فالناس مثلا هناك مناسبات تأثرون فيها فمثلا في شهر رمضان هذا وقت يرجو فيه الداعي نشر دعوته في شهر رمضان مثلا يعلم بأما الناس مثلا, مثلا الذي لا يصلي, يصلي في رمضان فهو يغتنم هذه الفرصة ليسبت هؤلاء الذين اهتدوا بهذا السبب الذي هو هذا الشهر مبارك شهر رمضان اهتدوا في هذا الشهر فهو يستغل هذا الشهر ويستغل حضورهم ليؤثر فيهم ويواصل و... على الهداية وعلى ما هم عليه في الخير فيستغل هذه المناسبات كذلك إذا رأى في بعض المناسبات مثلا في الأعياد كذلك في الأعراس مناسبات يمكنه في هذه المناسبات أم يبلغ وأن يبين ما فيها من المنكرات ومن البدع فتحدث هناك بدع وتحدث هناك منكرات وف ومعاصي في الأعراس مثلا في الأعياد ففي هذه المناسبات يستغلها الدائل لبيان حكم الله عز وجل في هذه الأشياء وأنها حرام وأنها منكر حتى وإن لم يستجب له أحد حتى وإن لم يستجب له. لكن يقينا بأنه في ذلك الوقت منج استجابة بعض الناس، ولو أن يستجيب لك واحد، على الأقل واحد يستجيب، أن يوجد من يستجيب لسيما في تلك المواقف. قال وإذا دعا يعني الداعي إذا دعا طائفة إلى إصلاح شأن من شؤونهم، فاعطوا عن أمره. واستقبلوا عن إجابته حتى أيس من إقبالهم على نصيحته واستيقن عدم الفائدة من تذكيرهم خلصت ذمته ولا جناح عليه أن يقف عند هذه الغاية يعني إذا كان الداعي يدعو الناس دعاهم ودعاهم رفضوا نعوته واستقبلوا وقابل كلامه بالرفض فإذا يعني كرر هذا الداعي وأيس من إصلاحه أيس منهم ففي هذه الحالة قال المؤلف خلصت ذمته يعني برئت ذمته من القيام بهذا الواجب ولا جناح عليه أن يقف عند هذه الغاية مع هؤلاء طبعا لازم مع كل الناس مع هذه الطائفة قال يحمل بعض المفسرين مفهوم الشرط في قوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى على مثل هذا الحال قال فذكر إن نفعت الذكرى وهذا الداعي إذا رأى بأن هذه الطائفة التي جرب معها مرارا أنها لا تنتفع بالذكرى فقال حينئذ لا تذكره إذا كانت الذكرى لا تنفعهم فلا تذكروا معلقا بهذا الشرط قال وبيان هذا التأويل أنك إذا قمت بذكر قوم على الوجه الأكمل طبعا وهذا يحتاج إلى ليس على بإطلاق على الوجه الأكمل وخل أن يقوم الداعي بهذا الأمر أن يذكر تذكيرا على الوجه الأكمل. قل من يقوم بذلك. ﴿السلام﴾ قال إذا قام بذكر أو قمت بذكر قوم على الوجه الأكمل ولم ينتفعوا بالذكر وتمادوا على روايتهم فقد قضيت حق الدعوة ولا عليك في أن تصرف عنك أو عنهم نظرك وتدعهم إلى أيام الله. إذا يعني انقطع يعني إنسان دعاهم وباهر في دعوتهم وإبداه على الوجه أكمل ومع هذا تمادى على روايتهم هنا الواجب ما هو أو ما قضاء ما موجب عليه لحق الدعوة وله أن يصرف عنهم النبي عليه الصلاة والسلام دعا في متك. طوال تلك المدة 13 عاما فلما يعني آمن من آمن من أهل مكة أما الباقي فكان كالجلاميد فماذا حدث عمره الله عز وجل أنه يهاجف لأنه لا فائدة من تذكيره ماذا فائدة الآن من تذكير هؤلاء فلا بد أن يذهب إلى إخامة دولة الإسلام أن يعتني بالمؤمنين حتى لا يبقى مع هؤلاء المؤمنون في المدينة لا قائد لهم وقائدهم عليه الصلاة والسلام في مكة مع مشركين لا يؤمنون بالله ولا يعظمون هذا النبي الكريم بل يحاربونه وحينئذن هو يعلم بأنه يرى بأنه يدعو ولا يستجاب له الذين استجابوا له ذهبوا إلى المدينة وما بقي إلا أصحاب القلوب القاسية فمن حكمة الله عز وجل أنه أخرجه منهم أمره أن يهاجر إلى المدينة فهذا قام بالدعوة قام بحق الدعوة وبلغهم الرسالة وقامت عليهم الحجة ولكنهم تمادوا فتركهم لأيام الله فأثرت عليهم أيام الله عز وجل وجاء من مات مات على الكفر من بقي على كفره ومات عليه وهو في النار ومن بقي منهم تأثر بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد يسيما بعد فتح صلح الحديدية فدخل أكثر الناس في دين الإسلام دخلوا في دين الله أفواجه يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان بذلك قد قام بواجبه بالنسبة لأهل مكة إلى آخر يوم من أيامه التي قضاها في مكة قبل الهجرة كان عليه الصلاة والسلام يدعو فلما أذن الله له بالهجرة عندئذ ترك تذكيره وهاجر إلى المدينة وليس هذا يعني تركا للأمر المعروف يعني من منكر لا وإنما قال به عليه الصلاة والسلام لكنه أيس منهم فهاجر إلى بإذن من الله إلى المدينة ثم أثرت فيهم تلك الأيام فكذلك الداعي يدعو فإذا رأى بأن الناس لم يستجيبوا له فله أن يحول ذره إلى جهة أخرى ويترك هؤلاء يسركهم لأيام الله هذا في قال ولا يقطع الداعي بعدم نفع الذكرى وضوائها كصيحة الفيثلات إلا إذا وجه بخطابها إلى قوم معينين مرة بعد أخرى حتى عجم عيبانهم وكان على ثقة ممن طوت عليه نفوسهم من التقليد في الباطن وانكار كان الحقيقة في أي صورة ظهرت يعني حتى الداعي يحكم على جناعة بأنهم بأن الذكرى لا تنفعهم منسب المجرد أنه دعاهم فترس معينة ثم يحكم عليها لا لا بد أن يجربهم مرارا وكما قال المؤلف حتى عاجم إيدانهم يعني حتى اختبرهم اختبر بواطنهم وبواهرهم فرأى بأنهم يقلدون في الباطن ولا يقبلون الحق يعني وينكرون ينكرون الحقيقة في أي سورة ظهرت إذا أيقن منهم ذلك حينئذ يقول بأن هؤلاء لا فائدة من وحين وحينئذ يقال له فذكر إن نفعت الذكرى فإن لم تنفع فصلف نظرك عنهم إلى جهة أخرى فهذا لا ينبغي أيضا للدريء أن يتسلع يدعو جماعة من الناس مرة مباتين عشر مبات ثم يحكم عليهم بأنهم مقلدون في الباطل وبأنهم لا يقبلون الحق وبأنهم يردون الحق مهما كان مصدره لا لي أن يكون هذا بل عليه أن يتريث وأن يعيش معهم مدة طويلة يعرف يعرف من خلالها بأنهم لم يتقبلوا الحق حينئذ له أن ينصرف عنهم أما قبل ذلك فلا ينصرف يبقى معهم إذا كانوا على يعني على الحراف وعلى ضلال وعلى بدعة يبقى معهم ويدعوهم ويأمرهم بالمعروف عن المنكر حتى إذا أيقن بعدم استجابتهم وبعدم انتفائهم بالذكرى فحينئذ له أن يخرج ونكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحضك شهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم